الحمد لله الحمد لله الذي استخلص الحمد لنفسه واستوجب الثناء على جميع خلقه ناصية كل شيء بيده ومصير كل شيء إليه وتكلان كل أمر عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أيها المسلمون فإنه ما من شيء ينفعكم إلا أباحه الله لكم فضلا منه وإحسانا وما من شيء يضركم إلا حرمه عليكم رحمة منه وامتنانا والله يقول الحق ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أيها الفضلاء الحديث في هذه الجمعة عن داء عمت به البلوى ووقع في شراكه فئام من الناس وباء يسري في الأمة ليخرم مرؤتها ويشيع فيها نوعا من التبعية والتقليد للآخرين لقد جاءت نصوص الكتاب والسنة تحرمه وتحذر منه وقد أجمعت المجامع الفقهية وأهل الفتوى على تحريمه يقول سماحة الشيخ بن باز رحمه الله والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات بل هو من الخبائث لا يجوز شربه، لا يجوز شربه، ولا بيعه، ولا التجارة فيه. لقد قالوا عن الدخان إنه القاتل البطيء، وقالوا إنه بوابة الامراض وقالوا إن تسعين في المئة من وفيات الموت المفاجئ للمدخنين يرجع إلى جلطه الشريان واحتشاء عضلة القلب. وقال أحد الأطباء لقد مضى على معالجتي للسرطان خمس وعشرون عاما فلم يأتني مصاب بسرطان الحنجرة إلا مدخن نعم عباد الله إن المدخن لا يجهل حكم التدخين ولا ينكر أضراره بل لعله أقدر من غيره عن التعبير عن هذه الأضرار لكنه محتاج, لكنه محتاج إلى قرار حازم وإرادة قوية تضع حدا للتسويف وتنهي الصراع بين عاطفة الشهوة الآسرة وبين نداء الفطرة والعقل والدين عباد الله وإذا كانت الصحة والفراغ امانه وسوف يسال الانسان ما صنع فيهما فالعمر والمال امانه كذلك وسوف يسال المرء عنهما قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع عن عمره فيما افناه وعن علمه ما فعل به وعن ماله وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه أخي المدخن قل لي بربك ما موقفك من هذا الحديث العظيم والموقف عصيب والمحاسب يحاسب على النقير والقطميل ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما بالك أيها المدخن تحرق مالك بنفسك بل وتحرق معه أحشاءك الناس يبحثون عن الصحة وأنت بطوعك واختيارك تتشبث بما يسيء إليها ويحرصون على المال وأنت من المهلكين له والمبذرين في إنفاقه أخي يا رعاك الله قل لي بربك ماذا جنيت من التدخين ماذا جنيت من التدخين فيما مضى من عمرك فدينك لم يسلم ودنياك في خطر وأنت في وحشة مع جيرانك وأصدقائك والأمر أعظم وأخطر, والأمر أعظم وأخطر حين يقعد بك التدخين عن شهود الصلاة في المسجد جماعة لأنك تخشى أذاهم برائحته أو تنقطع عن صله الأقارب والأرحام لأنك تشعر بالغربة بينهم ألم يقعد بك التدخين يوماً عن كثير من معالي الأمور أنت أهل لها وبك من مقومات الخير ما يرشحك لها أخي المدخن حين تتوارى عن الأنظار وتختفي عن الأعين في شربك للدخان ذاك مؤشر لحيائك وطيب معدنك والحياء لا يأتي إلا بخيل وقل لي بربك ألا يؤلمك هذا التخفي ألا تشعر بنقص وانت تتستر وتتوارى وفي سبيل ماذا تعذب بذل المعصية أخي يا رعاك الله أسأل الله أن يعصمك إنك تظلم نفسك وتخطئ في حساباتك حين تظن أن شرب الدخان يفرج همك أو ينسيك آلامك أو يسعدك في حياتك واسمح لي وفقك الله أن أسألك وأدع الاجابه لك هل تصنف التدخين ضمن الطيبات أم الخبائث وهل ترضى لأحد أن يقول عنك أنك مشجع على انتشار الخبائث هل تسمي الله حين تبدأ بشرب الدخان وتحمده في حال انتهائك كحالك حين تتناول الطيب من الطعام والشراب وهل هناك مأكول أو مشروب تطأه بحذائك أو ترمي به في مكان غير مشرف كما تصنع بالسجارة ألست تشعر بالذنب حين تحمل الدخان في بيت من بيوت الله وهل تفكر في شربه في أحد المساجد معاذ الله وماذا تعني هذه المشاعر عندك هل حقق التدخين لك مكانة اجتماعية أو مكسبا ماديا أو تفوقا صحيا هل ترضى ان يتعاطاه أحد أبنائك أو إخوانك أو أقاربك هذه اسئله هذه أسئلة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 تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه سرا وجهرا واتقوا النار فإن أجسادكم على النار لا تقوى وجددوا التوبه واكثروا من الطاعات وتخلصوا من حقوق العباد وتخلصوا من حقوق العباد وسلوا الله العافيه وحسن الختام تفلحوا وتسعدوا عباد الله ونحن على عتبات رمضان فهذا نداء مشفق إلى كل مدخن اخي الحبيب قف مع نفسك وقفه صادقه وقفه توقذها من ضيق العيش الدنيوي ومن عذاب الله الاخروي قل لها محاسبا ومعاتبا إلى متى وأنا أدخن إلى متى وأنا أجاذب الأذى وأنت الصدا نعم إلى متى وأنت تدخن قرب رمضان قرب رمضان فاستعن بالله فاستعن بالله على ترك هذا البلاء وابدا من الآن وابدأ من الآن بالتخفيف من شربه واعقد العزم على قطعه في رمضان فالنصر صبر ساعه والفرج قريب وان الله مع الصابرين ولا تنسى سلاح الدعاء ولا يطل بك آمد التسويف فان الله قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت وانني في هذا اليوم العظيم والساعه الفاضله داع فأمنوا اللهم عاف كل مبتلى اللهم عاف كل مبتلى ووفقه للتوبه النصوح وأبدل سيئاته حسنات يا خير مسؤول يا ذا الجلال والإكرام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا يا إلهنا من الراشدين اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين وض اللهم عن خلفائه الراشدين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أنجي المستضعفين فينا من إخواننا في كل مكان اللهم انجهم في الاقصى وفي ارض الشام وفي العراق واليمن واركان اللهم احفظ على هذه البلاد دينها وعقيدتها وأمنها ووحدتها ورخائها اللهم من اراد بلادنا ومقدساتنا وشبابنا ونساءنا بسوء اللهم اشغله بنفسه اللهم اشغله بنفسه اللهم اشغله بنفسه ورد كيده في نحره وادر عليه دائره السوء يا رب العالمين اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه ونائبيه ووزراءه وبطانته لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم كل رجال الأمن في بلادنا والمرابطين على حدودنا اللهم كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والموات برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين